ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكرون في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف, جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن حيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما بَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا مَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون